فما رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذمك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين